لَهُ دَعْوَةُ الحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاتِقٍ كَفِيَهِ إلى الْمَاءُ لِيَبْلُغَ فَاهُ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضلال وللله يسجد من في السماوات والأرض صوع وكرها صوع وكرها وظلاله بالغدو والآصال قل مر رب السماوات والأرض قل لله قل أفتقدت من دونه أولياء ألا ينلقون لأنتهم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 أنزل من السماء ماء فتالت أودية بقدرها فاحتمل الزيل زبدا راديا ومما يوقدون عليه في النار بفغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 هؤلاء لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المآب